إِذْ مَا ثَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ إِذْ مَا ثَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ بَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَرِئَ أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِي آيَاتُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هُمْ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ هُمْ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَنَّى أَنِي آتِي وَضِقَّ مَا تَكذِبَان لَمْ يَطْمِسْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان لَمْ يَطْمِسْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان فبأي آلاء قوماتكذبان فبيأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف, رفرف آلاء ربكما تكذبان اذكر وكسم ربك ذي الجلال والاكرام اذكر وكسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة اذا وقعت الواقعة ليس لوقوعها كاذبة لي اَكْمِلَة فَاطِرَةٌ رَافِعَةٌ فَاطِرَةٌ وَاقِيَةٌ إِذَا وُجَّتِ الأَرْضُ رَجّاً إِذَا وُجَّتِ الأَرْضُ رَجّاً وَبُسَّتِ فَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةَ خَافِتٌ أَنْوَجًا ثَلاثَةَ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فَأَصْحَابُ النَّيْنَةِ مَا أَصْحَابُ النَّيْنَةِ ما, مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ أحب المشأنة والسابقون السابقون والذين السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم علة من الأولين علة من الاولين وقليل من الاخرين وقليل من الاخرين على سرر موضونه على سرر موضونة تَكِئِين عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ تَكِئِين عَلَيْهَا